ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيذا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقب وبجعلَهُ رَبّي رضيًا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيةك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحا إليهم فأوحا إليهم أن سبحوا بكرته وعشيام يا يحي خذ الكتاب بقوته وأتيناه الحكم صبيا وحنان من الدُّنّ وزكاة و كانت قيام وبروا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 هب لك غلام ذكيّ قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشرو ولم أكُب غيّا قال كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيْمٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلْنَاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا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 قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزنوا قد جعل ربك تحتك سرياً وهزئ إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطباً جلياً فكلي وشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحداً فقولي فقولي إني ندرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً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 واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبياً إذ قال لأبيه أبت لم لا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فتبعني أهديك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لرَوَاحَمَانِ عصيا يا أبت إني أخاف أَيْمَسَكَ أن عذاباً من الرَّوَاحَمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَا قَالَ أَرَاقِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِيَّ يا إِبْرَاهِيمُ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 تعلموا له سمية ويقول الإنسان أذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنزعل من كل شيعة أيهم أشد على الرحب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 وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بَيَنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرُ مَقَامٍ أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرُ مَقَامٍ وَأَحْسَنُ نَذِيرٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْمٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَرِئَاء كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مددا حتى اذا راوا ما يوعدون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 سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم الزار. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا تعجل عليهم إن إنما نعُد لهم عدَّ يوما نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عدا الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا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 وما ينبغي للرحمن أي يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمان عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وددا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الودا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا